وبعد عهده ثم تكلمنا على ما يتعلق بفروض ا ل ت ف ا ي ا ت من ا ل أ ح ك ا م اذ ذكرنا أ ن الجهاد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفايه بعد ذلك تكلمنا على أ ح ك ا م الغزو و أ ح ك ا م المسلمين إ ذ ا خرجوا للغزو والجهاد من حيث ت خ ذ ب ه م ا ل أ ج ر وما شابه هذا وسنتكلم اليوم على احكام الاسره الذين ياخذهم المسلمون او ما يتعلق باهل الحرب بشكل عام ونحن حينما نتكلم على هذا الموضوع نتكلم عنه ونحن على أ م ل ان نعيد الله سبحانه وتعالى الينا مجدنا الذي سلب وكرامتنا التي اهدرت ومكانتنا التي ضاعت ربما يتردد في ظ ن م بعض السامعين أ ن ن ا نتكلم ا ل آ ن على احسان ا ل أ س ر ه حينما ناخذهم من أ ع د ا ئ ن ا ونحن ا ل آ ن أ س ر ق نحن المسلمين أ س ر ق ا ل آ ن لا مكانه لنا في هذا العالم كل أ م ة وكل م ل ة وكل ذي محله له م ك ا ن ة اليوم في العالم إ ل ا المسلم صار دم المسلمين هجرا مباحا لا أ ح د في هذه الدنيا يدافع عنه ولا أ ح د يهتم به ودمه يراق في كل بقعه من بقاع ا ل أ ر ض فربما يتساءل البعض لماذا ندرس هذا البحث ونحن اليوم في م ؤ خ ر ة أ م م ا ل أ ر ض لا نكاد نثبت على أ ق د ا م ن ا ع ل ا و ة عن أ ن ناثر اعداءنا نعم هذا هو واقعنا ومع ا ل أ س ف الشديد ولكن هذا لا يدفعنا إ ل ى ا ل ي أ س فنحن أ م ة لا تعرف ا ل ي أ س ونحن نؤمن ب أ ن مع العسر يسرا و أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا ضاق اتسع و أ ن ر ح م ة الله سبحانه وتعالى تتسع لكل شيء وقد مرت أ م ت ن ا في مراحل التاريخ ا ل م خ ت ل ف ة بظروف ربما كانت ش ب ي ه ة بالظروف التي نعيش فيها اليوم ولكنها ما ماتت بعث الله تعالى لها من يجدد لها أ م ر دينها فكبت ثم قامت ثم كبت ثم قامت واليوم أ م ت ن ا في ك ب و ة ولا ندري من أ ي ن يكون الفرج ومتى يكون وكيف يكون ولكننا نعيش على هذا ا ل أ م ل فكلنا أ م ل ب ر ح م ة الله سبحانه وتعالى أ ن يمن علينا بما سلبناه من ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة والمجد أن يمن علينا الله تعالى علينا ل ل ع ز ي م ة و ا ل ق و ة والباس و ا ل ش د ة في دينه أ ن يوحد صفوفنا ويؤلف بين قلوبنا ويخرج فينا من يقودنا إ ل ى ما يرضي الله تعالى ورسوله فنحن في الآن لسنا ولكن من لأن الدين صحيح أحكام الذي يتكلم على أحكام الأسرى إذا أثرهم ولكن لابد من هذا لأن هذا باق بقاء السماوات على موقع أثرهم والعزيمة والأرض فاذا ق د تكفل ل ل تعالى إنا نحن نزلنا ه بحفظه نحن إنا ك ر و إ ن له لحافظون الأحكام هذه فنحن و ندرس عجزنا ت تعالى ن من ي فيها يبعث في فلعل الله هذه الأمة من يطبقها الأمة فإذا ع نحن عن التطبيق ليس م ع ن ا هذا أ ن هذه ا ل أ م ة ستبقى ع ا ج ز ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة بل سيبعث الله تعالى في هذه ا ل أ م ة من يعيد إ ل ي ه ا ما سجد منها من أ ز ه و ك ر ا م ة نعم فنحن ندرس هذا وكلنا ف ا ل والمسلم لا يعرف ا ل ي أ س ل أ ن ا ل ي أ س ليس من خلق المؤمن وما يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون فنسأل الكفار في سبحانه وتعالى أن يبعد عننا اليأس وأن يبعد عننا شبح اليأس وأن يجملنا بالنسبة اليأس اليأس الواسع لأسر بالأمل نأثرهم الله وتعالى العابل حينما يبعد يبعد شبح الحرب إ م ا أ ن يكونوا رجالا و إ م ا أ ن يكونوا نساء وصبيانا فنحن في الدرس الماضي تكلمنا على احكام ا ل م ر أ ة والرجل أ ث ن ا ء الحرب قلنا لا تقتلوا ا ل م ر أ ة ولا يقتلوا الصبي و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرجال فقلنا يقتلوا الراهب و ا ل أ ج ي ر والشيخ و ا ل أ ع م ى والزمن والمحارب من باب اولى ل أ هذه أ ث ن ا ء المعركه ل أ ن ه م رجال ويحتاج اليهم وقد يكون لهم أ ث ر في المعركه ف ا وصبيانهم إ ذ ا أ س ر و ا رقوا أ ي ص ا ل و ا ارقاء لنفس ا ل أ ث ر لا يحتاجون إ ل ى ضرب الرق عليهم وهل معنى هذا أ ن ن ا يجب علينا أ ن نبقيهم على الرق لا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مات مورثه ف إ ن ه يرث المال بمجرد الموت وليس له أ ن يقول لا أ ر ي د أ ن أ ر ث ولكن ليس من الضروري أ ن ي أ خ ذ هذا المال ويتملكه قد يأخذ المال وكذلك ي ليس له أن يقول لا أريد ت ت ف د ق حق به له أن يقول لا أن م قهري يقول ورفه له ه للوارث أريد يثبت ليس لا, تقول لا أريد ما ولكن من أن ا ما الرق ت ق و لا أ ي ي د ما ي ولكن حقه ه أن يأخذ ذ اذا المال ويتفدق و به ك ل ك ل ر ق إ ذ انتهت ا ا ل م ع ر ك ة و أ س ي ر نساء الكفار وصبيانهم فانهم يرقون بمجرد الاسر ولكن ليس من الضروري أ ن نستعملهم ع ر ي ض ه من حقنا بعد أ ن يصيروا ارقاء أ ن نمن عليهم بالعتق والحريه ة نقول ذ ا افتراضي أننا لأنه على وقد اتفقنا مع اعدائنا على أ ن ه لا رقه وان غينا موضوع الرق فماذا نعمل نحن في أ ح ك ا م ن ا قال ما في مانع من هذا و إ ن كانوا بمجرد الاسر يصيرون ارقاء إ ل ا أ ن ه يجوز لنا أ ن نمن عليهم بالعتق هذا ب ا ل ن س ب ة للنساء و ب ا ل ن س ب ة للصبيان وكذلك ب ا ل ن س ب ة للعبيد طبعا العبيد هم رقيق ما يحتاجون ل ب ر ب الرق عليهم فيستمر رقهم كما كانوا عند الكفار يكونون عند المسلمين و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للذكور بالغين ن كانوا س ب ب ة للرجال أحرارا إذا ا عاقلين فما هو وضعهم وضع هؤلاء ليس كوضع النساء والصبيان بل يتخير أ م ي ر المؤمنين فيهم بين أربعة أمور أمير يتخير ا ل م ؤ م ن بين أ ر ب ع ة أمور إ ذ الاول أثرهم م و ي ع م ه أحظ ل ل ويعمل م م م س ي ن انه هو أحظ ل ل ل م م س ي الأمر الأول أ ن يقتلهم من حقي أن يقتلهم أن حقي الحرب له قانون خاص كما ذكرنا و ل و ش ر ي ع ة خ ا ص ة من حقه أ ن يقتل ا ل أ س ر ه هذا واحد شيء ثاني من حقه أ ن يمن عليهم بالفداء إ م ا بالمال و إ م ا ب أ ث ر المسلمين من حقه ان يمن عليهم بدون مقالب ب يقول لهم أن أن يمنى عليهم لهم أن اذهبوا ل ا إ ل ى قومكم ولا شيء عليكم من حقه ان يفعل هذا ومن حقه أ ن يضرب عليهم ا ل ر ق ة ومخير ا بين أ ر ب ع ة أ م و ر إ ج م ا ل ه و خ م س ة بالتفصيل الامر الاول يقتلهم ان يقتلهم, الحق له أن يقتلهم ا ل أ م ر الثاني يحق, وليه أن عليهم بدون مقابل. الأمر الثالث يحق له ان يمن عليهم بالفداء اما ان يبتدوا بالمال و إ م ا ان يبتدوا ب أ ث ر المسلمين والشيء الرابع اجمالا والخامس تفصيلا ل أ ن الفداء اما بالمال واما ب أ ث ر المسلمين هذان شيئان ان يضرب عليهم الرفق عليه والمسألة كما قلت لكم تكون خ ا ض ع ة للظروف التي يمر فيها المقاتله والتي يكون فيها الجيش ف إ ذ ا قتل أ ع د ا ؤ ن ا ا ل أ س ر ه مثلا المعامله بالمثل من أ ب س ط مبادئها ان نقتلها أ ا م اسرائهم ل على أ أ ع د ا ء ن ممكن أن نمن عليها بالفداء ل ع الممكن أن نضرب على الرقة وهذا ليس م ع ا م ل ة بالمثل لا و إ ن م ا أ ق و ل يبحث أ م ي ر المؤمنين ويجتهد في أ م ر ا ل أ س ر ة ويعمل ما هو ا ل أ ف ض ل ل م ص ر ح ة المسلمين يعمل التي ينفذ الرقيق ما هو الأفضل والإسلام منها الأفضل أغلق كل الأبواب على الحرب كان ينفذ منها الرقيق وأبقى بابا واحدا فقط على وهو باب هو وهو وأبقى فقط قد أ ب و ا ب الرقيق التي كانت م ف ت و ح ة في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل ا ل إ س ل ا م وعند الكفار إ ل ى عهد قريب كل هذه الأبواب اغلقها ل أ أ ب ب و ا ا ل إ س ل ا م ومن أ ش د الناس م ق ت ن عند الله تعالى رجل ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله تعالى ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م و ع د منهم رجلا باع حرا ف أ ك ل ثمنه فتح ا ل إ س ل ا م كل ا ل أ ب و ا ب من أ ج ل اعتاق الرقيق و أ غ ل ق كل ا ل أ ب و ا ب التي كانت تؤدي الى إ ر ق ا ق ا ل أ ح ر ا ر ولم يبق إ ل ا بابا واحدا هذا الباب كصمام الامان أ م ن والله إذا وجد إذا أ ي ر ل م م ؤ ي تقتضي يفعادها في عدم ضرب الرق فإنه لا يضرب、الرقة. فاليوم يثير بعض الناس شبهة يقولون ن أن فإنه فإنه الناس أنتم عندكم المصلحة هذا وإذا المصلحة الرق لا الرقة عدم ضرب بعض شبهة وجد الرق جائز هذا الكلام أ ص ل ا كلام ساقط قائله يعرف أ ن ه ساقط وسامعه يجب أ ن يعرف أ ن ه ساقط اما قائله فيعلم أ ن ه ساقط ل أ ن ه في الوقت الذي كان يحرر فيه ا ل إ س ل ا م الرقيق كان العالم كله يضرب على الناس الرق إ ل ى زمن قريب في جميع المبادئ والملال و ا ل أ د ي ا ن و ا ل م ع ا ل كانوا يقرون ر الرق فاليوم حينما قالوا لا رق ما عملوا إ ل ا أ ن ه م طبقوا ما طبقه ا ل إ س ل ا م فنحن اليوم نقول الرق له مصدر واحد عندنا أ ل ا وهو في أ س ر ى الحرب وهذا المصدر ليس واجبا و إ ن م ا هو جائز يتبع فيه أ ب ي ر المؤمنين ما هو المصلحه للمسلمين ف إ ذ ا كنا في اتفاقات مع أ ع د ا ئ ن ا أنه لا رقة لا مانعة. هي هذه للأمة、الإسلامية. فأمير مانعة المؤمنين في هذه هذه لا لا مصلحة الإسلامية الحالة ما يضرب الرقة رقة يضرب فإذا في وطبعا ج د أن المصلحة ت ت أ ن ا ما أ ر ي د أ ن أ خ و ض في هذا و أ ت ك ل م عنه فهو من بديهيات الأمور ولكن من بعض أجد أسف على من لا علم عنده او اجد بعض الشباب الذي لا ش خ ص ي ة عنده يتردد امام هذه الشبهات التي يثيرها ع د اعداؤنا ن كان ا ذا ولو ق لقال اقول تسترقون الرق ل علم لهم لا الى الماضي الى هذه الساعة تسترقون العالم لحرموا وذا ولكنهم هذه انكم ينفعهم ب ل يعملون فينا مساء قتلا صباحا ما يخفى على واحد مننا ما يعمل من دماء المسلمين والعالم واحد أعداؤنا بنا بقاع الأرض تراق يخفى في على بقعة كل ل ك هذا يرى وينظر ويسمع ويقر ه بل يبيحون عليه يحرمون الرغل ولكن يشجع يحرمون هذا دماءنا تناقض في أ ي منطق في أ ي عقل في أ ي قانون ولكن مع الاسف ا ل إ ن س ا ن الضعيف مهما ص ر ق ومهما نادى ما أ ح د يستمع لكلامه مثل الرجل الفقير والغني الغني إ ذ ا تكلم أ ي ك ل م ة الناس يتقطونها ويحفظون والفقير ربما تكلم ب ا ل ح ك م ة فلا يسمع حكمته أ ح د من الناس وكذلك اليوم نحن المسلمين صار الحق عندنا باطلة. والباطل وحقهم يعتبروا المسلمين لضعفنا الحق باطلة باطلهم صار عندنا صار أعداؤنا صار حقا حقا حق. ف... الأسف مع نحن حق لا أ ح د يسمع لنا وكل أ ح د يسمع لهم ولكن مع هذا الحقائق ما تتغير الحقائق ما ت ت غ ي ربما ر موه الالزام ربما د ل ب ربما كذب ربما غش ربما خدع ولكن في ا ل ن ه ا ي ة قل جاء الحق و ذ ه ق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا و ا ل إ ن س ا ن حينما يبني بنيانه على الكذب والبهتان والزور هذا البناء ما يستمر ولا يدوم للباطل ج و ل ة وللحق جولات صحيح اليوم يستطيعون أ ن يروجوا مثل هذا الكلام ولكن ما يستطيعون ان يجعلوا هذا الكلام حقا كالساحر, كالساحر يستطيع الساحر أن يخدع بعض الناس ان ل ا س يخدع س ت ط ي ي ع ن أن بعض ا ل ع ق و ب ل سرعان ما ينكشف حتى المخدوع يعرف أ ن هذا الرجل قد خدعه في يوم من ا ل أ ي ا م وحوادث التاريخ وقفص التاريخ و ع ب ر التاريخ أ ك ب ر شاهد ي ن على هذا فان إ ذ أمير م م ا ل ؤ ي ن م خفي ي بين ر أمور أربعة القتل وإما المن بدون مقابل ب من المن المن واحد وإما وإما إما القتل ا ل د ا وإما ء أن ض ر ب عليهم الاحظ ر ق ونقول هذه ل ل قال ل ك م بمن فمن أم نعم ة أعداؤنا رضي خسي أ سغطوا ا ما تبين له ما هو ا ل أ ح ظ ا ل آ ن قال ينتظر لا مانع من هذا يحبسهم وحبسهم هو أ ق ل شيء يمكن أ ن يعمله يحبسهم حتى يظهر له الحق ف إ ذ ا ظهر الحق عمل ما تكون فيه ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة للمسلمين وعندنا أ ق و ا ل ض ع ي ف ة أ ن ه لا يضرب الرزق على عربي يعني هذا إ ذ ا كان المقاتلون من غير العرب إ ذ اما كان الأعداء ن غير ل ع ر ب أ م اذا إ كانوا من العرب فهناك قول ضعيف يعني ما يضرب عليهم الرق وقد قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى لولا اسم التمني لتمنيت ألا يضرب على لماذا و ل ا ل لتمنيت لا الرق على ت م م ن ي يضرب عربي أن إ ك ر ا م ا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عربي والعرب خامه هذا الدين وهم الذين نصروه وحملوه إ ل ى العالم ب أ س ر ه ونحن نحترم العرب ونحب العرب من أ ج ل هذا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ضرب عليهم ا ل ر ق فقد روى البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سبى بني المصطلق وهواج وقبائل من العرب و أ ج ر ى عليهم ا ل ر ق ّ ة فلو كان ا ل ر ق ّ ة لا يضرب على عربي لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهوازن وغيرهم من القبائل ا ل ع ر ب ي ة التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لولا يكون ولكن قال الإمام الشافعي الله التمني لتمنيت أن يكون الحكم كذلك ولكن التمني هذا قال ما ما رحمه إثم يعني يصح يريده أن ما يتمنى أ ن يكون الشرع خلاف هذا ل أ ن ه لو تمنى هذا لتمنى خلاف ما قرره الشرع معنى ذلك أ ن ه يرغب بشيء غير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال من تمنى مثل هذا لتمنى إ ث م ا لولا إ ث م التمني لتمنيت أ ن يكون ا ل أ م ر كذلك أي للنبي عليه إكراما ولكن الشرع أراد هذا فنحن ندور مع الشرع داره الصلاة والسلام هذا مع فنحن حيث、دار. أ ج ا ز ه الشرع اذا فهو حسن الحسن عندنا نحن أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ما حسنه الشرع والقبيح ما قبعه الشرع قد نرى في عقولنا الشيء جميلا ولكن الشرع قال عنه انه قبيح فهو قبيح لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طيب طيب يسلم الأسرة الأسرة على حالهم يخير فيهم بين الأمور الأربعة هذا حالهم ظهرت له وإذا لم تظهر تظهر لهم إذا خذنا إذا وإذا الأسرة الأسرة الأجل الأمور المصلحة المصلحة لا أفرض أثناء الأسر أثناء فترة الانتظار أو أثناء لم على لم أفرض أنه أو فترة نقوى حتى ح ي ا ز ة ا ل غ ن ي م ة وقبل تملكها أ ث ن ا ء أ خ ذ ا ل أ س ر ى وقبل ان يقرر فيهم شيئا أ س ل م واحد منهم ما هو حكمه قال لو أ س ل م أ س ي ر قبل أ ن يتخير أ م ي ر المؤمنين قال عصم دمه ب ا ل ن س ب ة لدمه ف إ ن ه يصير معصومه أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها ا ما قال النبي ع ل ل ص ا والسلام عصموا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م كيف حكم الا أ م و ل قال الأموال ل ا لان النبي عليه الصلاه وقال ق إلا ب ح ا والسلام ه ي يتلفظ قبل ب أن إ قبل ان يكون مسلما صار المال ملكا للمسلمين بسبب الغنيمه ة إلا الله قبل القتل قبل أن نحكم عليه بالقتل بالنسبة للمال بقي المال بقي أن أنه نحكم كان من دمه صار غنيمة وخرج ل ا شيء ي ه من هذا ا ل حكم هو خرج من حكم الختل بقوله لا إ ل ه إ ل ا الله بقي ماله على ما كان عليه طيب أ س ل م فعفم دمه هل م ع ن ا هذا أ ن أ م ي ر المؤمنين لا يضرب علي ه الرزق هو أ س ي ر حتى ا ل آ ن وحتى ا ل آ ن ما زال أ س ي ر ا اسلم ما نقتله طيب بقية الخصال قال الخصال ب ق ي ة الخصال تجري عليه يجوز ل أ م ي ر المؤمن ان يمن عليه بالفداء ب ا ل أ س ر ى او بالمال الشيء الوحيد الذي لا يعمل به أ ن ه لا يقتل لانه ب إ س ل ا م ه قد أ ح ر ز دمه من أن ي ر ان ق وقبل ب بعد هذا إذا الأسر أسلم أ يراقب ق ض ي فيه ي أ م ل أسلم المعارف م م وأما ؤ ن ن ي بشيء أسداء و إذا ل الأسر أ س ل م أ ث ن ا ء المعارك وقبل ه ا ا ل أ س ر أ س ل ماذا ثم م أسره يكون حكمه قال في هذه ا ل ح ا ل ة يعصم دمه ويعصم ماله ل أ ن ه صار مسلما قبل أ ن يسر صار مسلما بالاختيار يعصم دمه وماله وصغار ولده لا يقتلون ولا يسبون وزوجه ت البالغه ة أو أ و ل ا د ا ل ك ب اولاده ر أ الكبار له حكم حكم ا ل إ ن س ا ن العادي ا ل آ خ ر وزوجته ا ل ك ب ي ر ة ا ل ب ا ل غ ة إ ن ا س ت م ت معه فحكمها كحكمه و إ ذ ا لم تسلم معه فحكمها كحكم النساء الحربيات ا ل أ خ ر ي ا ت يجري عليها ما يجري عليهم ان اسرت فيتخير أ م ي ر المؤمنين فيها ب ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها و إ س ل ا م ه لا يعصم دمى زوجته نعم نقول إن عليها ما يجري على معه ما ما أستمت فإذا استرقت الناس إنها عاقلة زوجته يجري بالغة يجري وهي أسرت قد اذا أ س ر ت تسترق بنفس ا ل أ س ر وينقطع النكاح بينه وبينها في الحال ل أ ن ه ا صارت اسيره ة كتابية ذ ا كتابيه ا ن ك تصير رقيقة كتابية ه لا يجوز نكاحها لا يجوز أن يبتدأ ضرب يستمر على نكاحها ل أ ن ه ب ا ل أ س ر تصير ر ق ي ق ة ك ت ا ب ي ة جمعت القستين فلا يجوز له ي ان、يمتحها. هذا ب ل ينكحها المعركة إذا كان عندنا رجل ذمي ذمي الإسلام الحرب ذلك ذمي وزوجته جزية في ديار بدأ دولة الإسلام معنى هذا أ ن ه يدفع ج ز ي ة وزوجته في ديار الحرب ما هو حكم زوجته فيما إ ذ ا أ س ر ت قال يجوز أ ن يضرب عليها الرق يجوز, يجوز ارقاق ز و ج ت ي ذ م ي يضرب عليها الرق أ ل م يقل الفقهاء الحرب إ ذ ا بذل ا ل ج ز ي ة يعصم نفسه ويعصم زوجته ما تصير ر ق ي ق ة إ ذ ا بذل الجزيه الحرب إ ذ ا بذل الجزيه ط ب ع اتفق ا مع المسلمين وبذل لهم الجزيه يعصم دمه ولا يضرب الرفق على زوجته يستمر النكاح بينه وبين زوجته هذا ذمي في ديار ا ل إ س ل ا م عندكم كيف تسترقون زوجه أ ل ا ي ف ع و ا جزيه كيف قلتم إ ن ا ل ح ر ب ي ة إ ذ ا دفع الجزيه منع زوجته من الاسترقاء ومنع نفسه طبعا ف ا ذ م ي من المفترض به من باب أ و ل ى ما دام يدفع ا ل ج ز ي ة أ ل ا تسترقى زوجته قال الفقهاء هذا الكلام صحيح ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة التي كانت موجوده حين عقد جرى عقد ا ل ج ز ي ة بيننا وبينه اما إ ذ ا كانت ا ل ز و ج ة قد استحدثت بعد عقد ا ل ج ز ي ة ف إ ن ه يضرب عليها الرق هذا جواب من ا ل أ ج و ب ة للفقهاء او قالوا يعني هو يعصم زوجته إ ذ ا كانت تحت قدرتنا و أ م ا إ ذ ا لم تكن تحت قدرتنا فدفعه ل ل ج ز ي ة يعصم نفسه فقط ولكنه لا يعصم زوجته ولا يمنع من أ ن يضرب الرق عليها إذن الإسلام الإسلام وعن كان في دولة أو كان الزمي المهم الآن دولة دولة زمي في في غير أو أنه آآ آآ يعني أنه ذمي أنه فضل وكذلك خ ر ديارها ويرجع إليها يعني أثناء الحرب ج من ما أثناء إليها ا معنا ما ن يهم ه ا ا م م ذمي ه أنه أن يجوز يضرب زوجته الرق وكذلك عتيقه عتيق ز و ج ه الزمي يفرض ان ذميا أ ع ت ق عتيق النمي عندنا يدفع ج ز ي ا واعتق عبدا له عبده ذهب ا ذ إ ل ى ديار الكفار ثم بعد ذلك أ ث ر ن ا نضرب عليه الرق ام لا نضرب عليه الرق نضرب عليه الرق لان ي الزمي نفسه لو أ ن ه ذهب إلى, بلاد... الى ديار الحرب و أ ث ر ن ا ه هناك يجوز لنا أ ن نضرب عليه الرق فكذلك عتيقه من باب أولى عتيقه من ب اولى ب أ أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمسلم قال لو أ ن مسلما اعتق عتيقا وهذا العتيق التحق بديار الكفر وبعد ذلك أ ت ر ن اثرنا قال نضرب عليه الرقة ليش قال ما الولاء عليه ليش لأن نضرب بعد ب و ت ه لا ي ت ف فلا ع الولاء الرجل لذلك ي ت ي أن نضرب ل على ر ق ة لأن الولاء فاذا ي ذلك ل ل والولاء لا م م س يرتفع ف إ ن ضربناه الرقة الزمي على ل عتيق أ ن ن ض ر ب على عتيقه يكون هذا جائزا من باب أولى أ م ا بالنسبة للمسلم فلا نضرب فلا الرقة ا للمسلم على عتيقه لأن له ل عتيقه و ل ا والولاء لا يرتفع. وكذلك زوجة المسلم الحربية ء وكذلك زوجة يرتفع عتيق المسلم وزوجته ا ل ح ر ب ي ة لا يضرب عليها ا ل ر ق و إ ذ ا سبي زوجان هذا الكلام كله ا ل آ ن ب ا ل ن س ب ة للسب ي إ ذ ا كان منفردا و إ ذ ا سبي زوجان يعني رجل و ا م ر أ ة أ و سبي أ ح د ه م ا قاد ي ن ت ص ق النكاح بمجرد السبي ل أ ن ن ا قلنا بمجرد السبي يضرب ا ل ر ق على ا ل م ر أ ة فينفتشف النكاح بينها وبين الرجل ان كانا حرين ي كان ينفتح الرجل ي والمراه ق ق ي ل ي ف إ ذ ا سبقا ا ل كانا م لو أ ن بإنه رقيقين هل ي ن ف ت ش عقد النكاح ب ي ن الرجل ا و ل م ر أ ة ا ينفتح النكاح عقد النكاح. قال وكذلك ب ا ل ن س ب ة للرقيقين إذا سبيا, اذا سبيا الزوجان وكانا حرين فينفسخ عقد النكاح بين الرجل وبين ا ل م ر أ ة ل أ ن ه يضرب عليها الرق وتصير غ ن ي م ة للمسلمين و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرقيقين فلم يتغير في حالهما شيء كانا رقيقين قبل ا ل أ س ر وما زالا رقيقين بعد ا ل أ س ر كما لو أ ن ن ا بعنا رجلا و ا م ر أ ة رقيقين ف إ ن الزواج يبقى بينهما ولا يتغير حكمه هناك أحدهما وكان له وعليه وكان دين كان قد استدان من الآخر قال إذا مالا بحث حق أرق وأرق قد على رجل رجل حربي فما هو حكمه قال إ ذ ا أ ر ق وعليه دين لم يسقط دينه بل يبقى هذا الدين عليه فيقضى من ماله إ ن غنم بعد إ ر ق ا ق ه إ ذ ا كان قد استدان مالا من ذمي أ و استدان مالا من مسلم و أ ر ق ه ضرب عليه ا ب ر ق وله مال قد غنمناه قال ف إ ن دين الزمي ودين المسلم يقضيان من هذا المال الذي غنمناه من هذا الحرب ي و أ م ا إ ذ ا كان قد ا س ت د ا ن من حربي حربي ا س ت د ا ن من حربي قال مال الحربي اصلا لو وجدنا نحن لغنمناه وبناء على ذلك يهدر ويسقط ل أ ن ه ليس محترما إ ذ ا لو استدان الحربي قبل أ ن يضرب عليه الرق استدان من أو استدان مسلم من أو من زمي ف إ ن ه يقضى من أ م و ا ل ه التي نغنمها ولو اقترض حربي, حربي،, حربي من حربي او ص ر ة اشترا ن ي ة اقترض ا منه ثم أ س ل م ا كلاهما أ س ل م ا او قبيلا ج ز ي ة ر أ ى ا ل أ م ي ر أ ن يعقد معهما عقد ا ل ج ز ي ة وقبيلا دفعا جزيه ة ما و يدوم حكم الحق بينهما الدين قال م ا كان سابقا ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة لو اتلف حربي على حربي شيئا حربي على حربي شيئا ثم أ س ل م ا فما هو حكم الشيء الذي أ ت ل ف ه عليه أ ث ن ا ء الحرابه او عندما كانا حربيين قبل أ ن يسلما ف أ س ل م أ و أ س ل م المتلف أ س ل م الذي أ ت ل ف وبقي الثاني قال فلا ضمان عليه ان اسلما ه لا ضمان عليه ل أ ن ا ل ح ر ب ي ة لو أ ت ل ف على المسلم ليس على الحرب ي لو ان حربيه اتلف على مسلم ثم أ س ل م ايضمن ما يضمن و ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله فاذا أ س ل م على المسرف أ و أولى, من باب أولى فإذا أسلم فلا ضمانة وإذا أسلم وبقي الثاني على دينه الباطل فمن باب أ و ل ى أ ن ه لا ضمان على الذي أ س ل م أو إ ذ ا كان مسرفا ل ي يتزم ي الكتاب فلا ضمانة لأنه لم مكتوب ش ئ ولأن اذا ل ح ر ب ي إ قهر ماله ملكه حربيا وإطلاف على نحن و ولأن ع ا القهر إطلاف المال من ر ب مكتوب ي يزيد لا على مال ع المسلم وهو د ك م يجب الان ض م ة الضمانة الضمانة وهو الضمانة صحيحها وهو صحيحها لا لا يجب يجب عندنا ل الحربي ى إذا ح ن الآن ن ع ثلاث صور ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا ارق وعليه دين لم يسقط دينه اذا اتخذ الدين من مسلم أ و من م ذ س و غ ن م ل ه م ا ل ا ف إ ن ن ا نفع ل ث ه فاسلم او ل الحق ي بينهما دام اسلم ث لو أ أو أسلم المسلف ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا ضمانه ة فالمال الذي يخذ من يأخذ ل الحرب ما هو حكمه؟ قال والمال المأخوذ من أهل الحرب ما قهرا غنيما حكمه معروف من هو هذا وكذا ما أ خ ذ ه واحد او جمع من دار الحرب أ م ر الحرب ليس من الضروري أ ن ت أ خ ذ ه ب و ا س ط ة الجيوش بيننا وبين د و ل ة من الدول حرب ق ا ئ م ة إ ن استطعنا أ ن ناخذ المال بالحرب أ خ ذ ن ا و إ ذ ا استطعنا أ ن ن أ خ ذ المال ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل أ خ ذ ن ا ه ذ ه شريعه الحرب بين المتحاربين فلو استطعنا أ ن ن أ خ ذ المال ولو عن طريق ا ل س ر ق ة لا مانع من هذا إ ذ ا كنا ن أ خ ذ ه بالقتل ف ب ا ل س ل ق من أولى. يعني كان أن باب إذا أولى يجوز لك ل تأخذ ه وتأخذ من ا ل ه ف تتركه وتأخذ ماله من باب أولى و س ا ء كان أم كان أم كان كان كل بالغصب بالسلقة بإطلاف النار القهر الحالات بأخذه بطريق عليه أم أم أم في ي هذه ج و ز يجوز, يجوز أن يأخذه الواحد ويجوز أن ا ل و ويجوز ا الجمع ما دامت الأمة التي نأخذ منها ح حربية د يأخذه أن نأخذ نعم هذا إ ذ ا دخلها بدون أ م امان ن ن ه م إ ذ دخل ديارهم د ب و أ منهم ا م ن يجوز له أن يأخذ م ان ل ل ه م كما ق ا إذا جازلوا أن ياخذ ق ت يترك ل ويأخذ فأن ل ح حيا ر ب ي ي ة و أ مالهم ن ب اما ب أولى أ إ ذ ا دخله ب أ م ا ن أ م ن و ه ودخل ديارهم قال هذا ما هذا يجوز له هذا قول واحد لا يجوز له وبذاء يذهبون اليوم هذا فالذين على إلى بعض البلاد الغربية بعض الناس بعض بعض أ وكلكم بعض الشباب بجهلهم مباحثون بلادهم بأمان بعقيدته بماله عندهم أموالهم إقامة له دخل إلى وهو وهو محترم محترم بعقيدته ومحترم يظنون ويأخذ أن قد تعلمون أ ن ا ل إ ن س ا ن ربما وجد اليوم في ديارهم ما لا يجده في دياره من ا ل أ م ا ن فهل يجوز ل ه أ ن ي س ل ق منهم لا ل اولا الان بعض الدول ا ل ح ر ب ي ة في حب ر بينها وبين المسلمين وبعضها ليست ح ر ب ي ة ليست ح ر ب ي ة في عقود ف ي م و ا ث ق وفي, وفي عقود فهذا الذي دخل الديار التي ليست ح ر ب ي ة حكم واضح و أ م ا إ ن دخل الديار الحربي ب أ م ا ن فلا يجوز له أ ن ي أ خ ذ ل أ ن حكم ا ل أ م ا ن غير ح ك م ا ل ح ر ب نعم هذا إ ذ ا اراد أ ن ي أ خ ذ المال ف إ ذ ا وجد المال ل ق ط ة ما هو حكمه قال هذا المال الذي وجده كهيئه ا ل ل ق ط ة إ ذ ا كان هناك احتمال أ ن يكون هذا المال لمسلم ي ن فلا يجوز له أ ن يتملكه بل يجب عليه أ ن ي ج ر ي عليه أ ح ك ا م ا ل ل ق ط ة التي يجدها في ديار ا ل إ س ل ا م ب أ ن يعرفها حتى يظهر صاحبها و إ ل ا تملكها و أ م ا إ ذ ا لم يوجد احتمال ليس هناك احتمال ب أ ن يكون هذا المال لمسلم ب ق ل ي ل ة من القرائن عرفنا أ ن هذا المال قطعا ليس لمسلم و إ ن م ا هو لكافر فيجوز أ ن يتملكه بمجرد التقاطه نعم. طيب. هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ق ا ت ل ة ب ا ل ن س ب ة للجيوش ما هو أ ح ك ا م ا ل غ ن ي م ة و أ ن ت م تعرفون جميعا أ ن المسلم لا يجوز له أ ن يغل... يغل شيئا من الغنيمة ومن غلى شيئا منها أ ت ى به يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ولو كان م خ ي ط ا ولو كان إ ب ر ة لا يجوز له أ ن ي أ خ ذ ه ا من ا ل غ ن ي م ة ل أ ن هذه ا ل أ م و ا ل التي تغنم ليست حقا لواحد و إ ن م ا ي ح ق لجميع المقاتلين أ و حقا ل ل أ م ة فما هو حكمها الحكم العام كما عرفنا لا يجوز لإنسان أن يأخذ من الغنيمة شيئا لكن من أن يجوز يأخذ نفرض أ ن ن ا دخلنا بجيوشنا ا ل ج يشرد طعاما غنمنا مواشي أ م ا ن أ ك ل قناع لا بد لنا من الطعام أ خ ذ ن ا د و ا ب معنا لا بد لها من علف والعلف عندهم قال يجوز ن يعرف دافته منه ا ل آ ن توجد سيارات حصلنا عندهم على... أو أخذنا... غنمنا منهم الوقود هل يجوز لنا ان نستعمل لا بد لنا ان نستعمل يجوز للناس ان يستعملوه يجوز للجيش أ ن ي ف ت ع م ل ما يحتاج إ ل ي ه أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة من أ م و ا ل ا ل غ ن ي م ة ولذلك قال وللغانمين التبسط في الغنيمه بإيش؟ قال باخذ القوت وما يصلح به حالهم ويجوز لهم أ ن ي أ خ ذ و ا اللحم والشحم وكل طعام يعتاد أ ك ل ه عموما مما يحتاجون إ ل ي ه ويجوز من ياخذ علس الدواب من ت ب ن وشعير ونحوهما مما يحتاج إليه أي ويجوز يأخذ من اليه و وقود وما م السيارة يحتاج ل ي إ اي ل خ ر ة ويجوز م ا ح ت ا ن له ان يستعمل ما يحتاجه في أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة سواء كان لقوام بدنه أ و كان لقوام عتاده ق ويجوزهم ا عداده م وأسلحته و ل أ ن ياكلوا ذ ب ح و م أ و ا لحمي أجل لحمه من ي ي ج و و ز لهم أن ك ا ل ف ا ك ه ة مما يحتاجون إ ل ي ه سواء كانت ر م ة أو كانت ي ا ب ت ة وقال الإمام الحرمين م ح ر ه او ل ل ل ل ه ا ح ك ا ا ه أكلوا هذا ث ن ا النعركة ء هل ي ج ب عليهم ع ي أن د ف و ا قيمته نعلم نحن أن لو ل ا إ ن س ا ا ن ج ه ولم يجد طعاما ما أ ع ط ا ه الناس طلب من المسلمين ما أ ع ط و ه فوجد أ ر ا م ه طعاما طلبه من صاحبه أ ب ا يجوز ان ت ل عليه ه يجد أ ي أ ك ل رغم أ ن ف ه لكنه إ ن أ ك ل وجب عليه دفع القيمه ة وجب ع ل ي دفع القيمة يجد فإن يدفع للجائع أن يقاتل على طعامه يعني القيمة يقاتل لحالة الضرورة ولكنه يدفع القيمة لأن هذا المال وصل ولكنه لأن مملوك أن إن أ ب ا ح لك الشرع أ ن ت أ ك ل حتى تبقي على نفسك لكن ما دام عندك مال يجب عليك أ ن تدفع ل أ ن ك أ ك ل ت مالا م م ل و ك ا فهل ا ل غ ن ي م ة كذلك هل الغنيمة كذلك؟ اذا ل غ ن ي م ة ك ل ك إ ذ أ ك ل ت من ا ل غ ن ي م ة أ ث ن ا ء المعارف أ و ما دمت في ديار الكفر حتى ترجع إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م هل تدفع الثمن قال ما يدفع الثمن قال هنا و أ ن ه لا تجب ق ي م ة المذبوح إ ذ ا ذبح شيئا ما تجب قيمته و إ ذ ا أ ك ل شيئا ما تجب قيمته لماذا, ذكر هذا لماذا ذكره ذ ا الفرع ف قال يا جوز م ا ا ذ ذكره؟ حتى لا ي ب ع ل مناس الأمر الذي ر ذ ك ت ه ا ل ش ب ي في في ه السقه الأشباغ والنظائر نظائر هذا إذا أتلف هو إذا على إ ن س ا ن طعاما ل أ ن أكله في ح ا ل الضرورة عليه الثمن قال الثمن هنا أكل ة هنا ما هنا مالا مغنوما يجب يدفع دفع من أ ك ل مالا ً ان هذا المال من الممكن ان يتلف أ ث ن ا ء المعارك فمن جمله تلفه ما ي أ ك ل ه المسلمون مما يحتاجون إ ل ي ه او ما ت أ ك ل ه دوافق ب يذبحونه طيب ه أو الجواز ما يختص هل ط ب ا ل ما ح ت ج قال لا لا ي خ ت ص الجواز ب م ح ت ا طعام ج إلى و ع ر ف بل مدام يريد أ ن يأكل ف إ ن ه يأكل يعني سواء كان محتاجا ام ليس محتاج هذه رخصة هذه ر خ ص ة فيجب ان ي ا ك ل منها、طيب. لو أ ن إ ن س ا ن ا لحق بالجيش اما ان يلحق بالجيش بعد الحرب وقبل حياز الغنيمه ة وإما بالجيش أن يلحق ل ق ب م ا ف إ ذ ا لحق ب الجيش قبل الحرب وقبل حياز ا ل غ ن ي م ة فهو الذي ذكرنا يشارك الجيش في ا ل غ ن ي م ة وفي كل شيء وإذا لحق الجيش بعد الحرب وقبل الغنيمة بعد الحرب وبعد وإذا وقبل والأصحف يأخذ الجيش الحرب حياج الغنيمة الحرب حياج الغنيمة لا شيئا وإذا لحقه بعد الحرب الحياجة هناك خلاف لحقى لحقه بعد بعد بعد أ ن ه ليس له شيء يعني كالذي لحق بعد الحرب وبعد الحيازه إذن اذا لحق قبل الحرب وقبل ا ل ح ي ا ز ة فهو شريك مع الجيش و إ ذ ا لحق بعد ذلك سواء كان بعد الحرب وقبل ا ل ح ي ا ز ة أ و بعد الحرب وبعد ا ل ح ي ا ز ة ففي كلا الحالتين لا يجوز له أ ن يشارك الجيش في ماخذ ل أ ن ه ما ساهم في ا ل م ع ر ك ة فكيف يأخذ؟ ما ي أ خ ذ شيئا ولذلك قال و أ ن ه لا يجوز ذلك اي ما ذكرناه من ا ل ر خ ص ة لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازه ا الشيط ديار الإسلام ما هناك ملكا قال لا وضقي ورجع يبقى معه هل أخذه إلى له وان من رجع إ ل ى دار الاسلام ومعه بقيه لزمه ردها إ ل ى المغنم نحن ابحثنا لك ان تاكل لحاجتك للطعام او للرخصه الوارده فيه ما دمت خارج ديار الاسلام سواء كانت في المعركه او كنت بعد المعركه اما اذا رجعت الى دياره ففي هذه ا لا لانها ح ل لا لك ة يجد م الغنيمة ل ن شيء أ صارت من ا ل أ م و ا ل التي يشترك فيها الجميع أ و صارت من الاموال ا ل ع ا م ة فلا يجوز لك أ ن ت أ خ ذ منها فمن رجع ومعه بقيه ة فيجب ي ع ل ردها نقرض فيجب أ ذ كتر من ن ا ا ل ب ن مثلا و ر ع معه لتر يردها ما يستعملها طعام خمسون ما الغنيمة يردها يردها أخذ و لتر إلى كذلك إذا ق ي م عليه ه بقية يجب ع أن ي ردها إلى الغنيمة موضع التبسط إذا أين أين هو أين هو ما و ض ع ل قال التبسط ت ب ضابطه س ط وما هو ضابطه؟ قال موضع م ا دام في ا ل م ع ر ك ة أ و بعد ا ل م ع ر ك ة إ ل ى أ ن يرجع إلى ع م ر الى ن ا إ إ س ل ل ا م عمران الاسلام إ س ل م الأماكن التي ي ت ط ي ع ا ن س أن يخدوا فيها و ا ه ح ئ ج التي فيها المدينة التي فيها الحياة مثلا مثلا الآن الكويت تستسب تستسب يفرض يفرض في أنه أنه tungسن رجع رجع دخل الحدود لكنه ما وصل الى ا ل م د ي ن ة ما زال في الصحراء وفي د و ل ة ا س ل ا م ي ة لكنه الان في الصحراء اذا هذا يجوز ان يتبسط يبقى في جواز التبسط الى ان يصل الى العمران الاماكن التي تقضى فيها حوائج الناس تستتب فيها ا ل ح ي ا ة في هذه ا ل ح ا ل ة خلاص من معه شيء فيجب عليه رده الى ا ل غ ن ي م ة ومن ليس معه شيء لا يجوز ان ي أ خ ذ شيئا جديدا هل الغنيمه ة ستتوزع على على المقاتلين على الغانمين ل ا ملك قهري يثبت للغانمين لا يجوزهم ان يتنازلوا عنه ام كيف هو حكم الغنيمه قال لا الغنيمة ليست كالإرفي ليست حقا قهريا يثبت للغانم في الغنيمه و إ ن م ا هو حق يجوز لك ان تستعمله ويجوز لك أ ن تتنازل, تتنازل عنه ولذلك قال ولغانم رشيد, رشيد ولو كان محجورا عليه بفلس يجوز له العراض على ا ل غ ن ي م ة قبل ان ل قبل ق س م ة أ تقسم ل أ ن ه ا بعد ا ل ق س م ة تصير ملكا له عند ذلك لا يحق له أ ن يتنازل عنها بل من حقه أ ن يتصدق بها ما دامت قد قسمت صارت ملكا له ما يحق له أ ن يقول لا أ ر ي د لكن من حقه أ ن ي أ خ ذ ه ا ويتصدق بها أ م ا قبل ا ل ق س م ة من حقه أ ن يقول أ ن ا لا أ ر ي د اخي أ ن ا مغتني أ ن ا رجل خرجت للجهاد س ب ي ليس الله تعالى ل طمعا في المال وهذا هو المقصود الاول أ و و ل ل الجهاد قال أ س م في ي ج ز ه هذا من حقه هذا من و ه ذ ا ع ا ل ج ه ا د التي ي ع م ل الإنسان ه ا في ح ي ا ت وترد ه ا ل أ أو م الغانمين نعم كما الخمس و ا كان ل على لم بقية قد قد يكن فرز فرز م ه م أن ا ل لم غ ن م تقسم ة ب ع د على الغانمين و هذا الجواز يجوز للواحد ويجوز لجميع الغانمين ان يقولوا تخلينا عن أ م و ا ل ا ل غ ن ي م ة ودعوه في بيت مال المسلمين للزوار لا مانع من هذا طيب هل هذا ال ال ال الكلام يكون ب ا ل ن س ب ة لذوي ا ل ق ر ب ة قال لا ل أ ن هذا الحق لهم ومرضوخ لهم يعني سواء قسمت ا ل غ ن ي م ة أ م لم تقسم الخمس س وكذلك ف يضح لهم ولبن ذ ر معه ه ف ا حق ه م ا ل إ ر يجد بالنسبه و ا ل ل س ا ل ب يقول النبي عليه الصلاه والسلام من قتل قتيلا فله سلبه فاذا جرينا على هذا وقلنا السلب للقاتل ق ا صار كالسر ليس من حقه لي أ ن يتنازل عنه لا بد له أ ن ي أ خ ذ ه ويتصدق به إ ذ ا كان لا يريده نعم قال وبطلانه من ذي ا ل ق ر ب ة وسالب وجوازه لجميعهم لجميع وبطل وبطلانه من ذي القربى وسالب قبل أ ن ي أ خ ذ حقه ما تنازل عنه يريد حقه فما لمن ي ق و ن المرء قد يكون ل و ا ر د ه حسب توزيع تلك طيب متى ا ل غ ن الذين ا ئ م د ر س و ا م ن ك م ا ل ف ق ه في المعاملات أو درسوا فقه المعاملات في عندنا في باب البيع يوجد عندنا خيار اسمه خيار بيعت بيعت المذياعة المعاملات درسوا المعاملات عندنا باب عندنا اسمه الشر السلعة بعت بعت أو واشتراه زي. ولكن ا ا ش ت ر ه زي و شرط لنفسه الخيار خلال ث ل ا ث ة أ ي ا م واتفقنا ع لمن ى هذا ل يكون الملك في هذه ا ل ف ت ر ة هل يكون للبائع أ و يكون للمشتري أ و يكون موقوفا ف إ ذ ا تم البيع صار للمشتري و إ ذ ا فسخ البلع تبين أ ن المذياع ما زال ملكا للبائع هنا أ ي ض ا الغنيمه متى تكون ملكا هل بمجرد أ خ ذ ن ا في ا ل غ ن ي م ة تصير ملكا للغانمين أ م لا بد من ا ل ق س م ة أ م أ ن ه ا يجوز أ ن تتملك باختيارهم التملك بعد ا ل ح ي ا ز ة وقبل ا ل ق س م ة قال ولا تملك و الا إ ب ق س م ة إ ذ ا قسمت على الغانمين صارت ملكا لهم نعم وقيل يملكون بمجرد ا ل ح ي ا ز الحيازة وقيل بمجرد ا ل ح ي ا ة تصير ملكا ل و وقيل لا تكون بمجرد ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا بتملكهم ذ ا ق ا ل ا خ ت ر ن ا التملك صارت ملك ا ل ه م قسمت أ و لام تقسم لكن هي لا تصير ملكا اصح أ ن ه ا لا تصير ملكا الا ب ا ل ق س م ة ولهم التملك قبل ا ل ق س م ة ولكنها لا تصير ملكا ب ا ل ح ي ا ة قسمة وقيل سلمت إلى ل إن بان م ك ه م وإلا لأن ترفت تبين لنا أ ن ه م لم يملكوا العقار كيف يملك قال ويملك العقار ب ا ل ا س ت ل ا ء عليه كالمنقول حكمه حكم المنقول و أموالا وربما أقول والخمر والخمر ولا وليس كانت تلك الكلم لكن أشياء الخنزير الخنزير لا نستعملهما أبدا لا ينفع الخنزير لا بما لا الخمر لا إراقتها ينفع أن من من ليست مثل قتله في صيد في غيره بد بد الكلب يستفاد منه في ا ل ح ر ا س ة في الصيد في أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة لو وجد الكلب هو ليس بمال الكلب عندنا ليس بمال وينتفع به ويختص به المرء لا يقال إ ن ه مملوك ولكن يقال إ ن ه مختص فيه ويجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتنازل عن اختصاصه على مال كما هو معروف في المبايعات نعم لو و ج د في ا ل غ ن ي م ة كلب أ و كلاب فيها م ن ف ع ة و أ ر ا د بعض الناس أ ن ي أ خ ذ ه ا ولم ي ن ا ز ع في ذلك أ ح د قال ي أ خ ذ ه ا ولا يعتبر أ ن ه أ خ ذ مالا من الغنيمه ة ما يقال ذ هذا إذا يأخذه وإذا فيه أحد إذا قسمة قتمنا وإذا لم قسمة أقرعنا فمن خرجت قرعة وأخذ هذا ا الغنيمة لا مالا ينازح ناجعه أمكننا قتمنا يمكننا أقرعنا ولا مالا مصيبك من ولم قسمة لم قسمة ليس فيه فيه يعتبر طلبه أن فله أحد فمن أحد خرجت قرعة استطرد ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ب م ن ا س ب ة الكلام على الغنائم أ ن ه تكلم على بعض ديار ا ل إ س ل ا م التي غنمت او ل جملة ما فتح العراق ت فتحت فتح من ما فتحها س ن عنوة ك م التي نعرف جميع وكان جميعا ا ع وضع ر الديار ا خاص ا ق من بين ل فتحت ه ا المسلمون وفي المسألة كلام طويل وفي ن ق ص ر ذكره على الإمام النووي ما فيه. قال الصحيح ان سواد العراق فتح ع ن و ة إ ذ ا فهو غ ن ي م ة وقسم على الغانمين ثم بعد ذلك بذله المس... الغانمون... الغانمون وجعلوه ل تملك ن ا إذا ي وقفا على المسلمين والصحيح أن السواد فتح عنوة وسواد العراقي العراق العراق فتح أن أكبر من、العراق. يعني ليس اصغر أن السواد أصغر من ا ل غ ر ا ق وهنا يقول ا ا ل ش ر ح ل أ ن السواد أزيد من ا ل غ ر ا من إ ض العراق ف ة ا ج ن س إلى ب ض ه والسواد أزود ا ل من غ ففتح ع ن و ة وقسم على الغانمين ثم بعد ذلك بذلوه ووقفوه على المسلمين وبناء على هذا ما دام صار و ق ف ا على المسلمين قال خراج ه الذي يؤخذ من بلاد العراق ق ا ل ل هذا ا ا خ ر ج أ ج ر ة ت ؤ د ى كل سنه ة لمصابح المسلمين و أجرة تؤدى لمصالح ب ح ا م م س ل ي ن ي ن م المسلمين كانت ا تدفع هذه أ ج ر ة ح ي ن ا كانت ا دولة ل إ ا قائمة كان ؤ خ ذ م الناس خراج ل أ ن هذه الديار م و ق و ف ة على المسلمين ولهم ا ل ا س ت ف ا د ة من م ن ا ط ع ه ا مقابل مال يدفع كالاجره أ ج ر ة يدفع ل أ ة يدفع وقصه السواد و ق ص ة و ق ف ي م ش ه و ر ة وهو من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم متاحته أو متاحته من أي أي مكان مكان يمتاحته متاحته إيش إلى أي أي أو ما ه ومن عبادان الى ح د ي ث ة الموصل طولى ومن القادسيه الى حلوانى عرضه ا الذي قاله الامام الرافع الإمام النووي قال زيادة قلت الصحيح ان、البصرة. وان زيادة لتستدراكة هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ر ا ض ي واما بالنسبه و مات ا ل و ا من والمساكن يجوز ي ع للدور أ ن ه تبايعه ا م م س ل و و ن ت ا ل ولم ه بينهم فيما ي ن ك عليهم ل أحد ف ا و قال إذن ن للأرض وليس ل ل ب ء ا ذ هذا ي فيها تبايع في الديار كان تلك وبناء زاد العقار الموجود وما ففتحت على سلحة مت فزورها و أ ر ض ه ا المحياه ملك يباع بما ان فتحت فلح و اقر الناس على أ م ل ا ك ه م فيجوز لهم أ ن يبيعوا و يشتروا و أ ي ض ا هذه ا ل م س أ ل ة من المسائل ا ل خ ل ا ف ي ة و صلى الله على سيدنا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم